وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تطر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله بِلاَ أَحَالَهُمْ سَأَهْدِيهِمْ وَأَفْتَحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمْ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ أَقْدَامَكُمْ والذين كفروا فتعسل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحفط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثارها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا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 قوة من قريتك التي أخرجتك أهلتناهم فلا ناطر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له ثوء عمله واتبعوه أهواءهم مثل الجنة التي وعد المستقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من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 الذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم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 والله يستغفر ذن بك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت السوره فاذا انزلت سوره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 فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم ان توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصم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 ذَئْبَ الشَّيْطَانِ فَوَلَّلَهُمْ وَأَمْنَنَ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اسْرَارَهُمْ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسقط الله وكرهوا رضوانه فأحفط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرضٌ ألا يخرج الله أضانهم ولو نساء لأريناكهم فلا عرفتهم بثيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبلون حتى نعلم المجاهدين منكم والقابلين ونبدو أخباركم إن الذين كفروا وفضلوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تبطلوا أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدْتُوا عن تَبِيلِ اللَّهِ ثم ماتوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ ولن لن يتركم اعمالكم انما الحياه الدنيا لعب وله وان تؤمنوا وتتقوا يؤتكم اجوركم ولا يسالكم أموالكم إن يسألكموها فيحبكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها أنتم هؤلاء تبعون لتنفقوا في سبيل الله فمن يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أَمْثَالَكُمْ